يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَات َ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إ ا كنات مؤمنين م إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكبون الذين يقيمون الصلاة و م ِ ما رزقناهم ينفقون أ و ل ا فهم المؤمنون حطا لهم درجات عند ربهم و م ْ ف ر ة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن ف ر ي ً ا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أن وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته و ي ق ط ع د ا ب ر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني ممدكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني م م د ّ ك ُ ب أ ل ف من الملائكة مرتفين، وما جعله الله إلا بشرًا، ولتطمئن به قلوبكم، ومن نصر إلا من ع ن د الله. عزيز حكيم إذ يغشيك م ن ع ا سأملة منه وينزل عليكم من السماء ما وينزل عليكم من السماء ما ليطهرك به ليطهرك به ويذهب الشيطان و ن ي ر ب ط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدار. إذ ي و ح ي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبت الذين آمنوا فتبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ف ا ض ر ب فوطال أعناق فتضرب فوطال أعناق وضرب منهم كل بنان ذلك بأنهم شائ الله ورسوله ومن ي ش ا ق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب إذ ي و ح ي ربك إلى الملائكة أن ي م ع ك م فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا سألقي في كفروا الرعب فاضربوا فنط الأعناق واطربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاءوا الله ورسوله و م ن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد الرقاب ذلك فذو ت ر ّ ف ع ل ا م ت ح ر ّ ف ا ل ق ت ا ل أ و م ت ح ي ز ا إ ل ى ف ئ َ ة أ و م ت ح ي ز ً ا إ ل ى ف ئ ة ف ق د ب ب غ ض ب م ن ا ل ل ه بغض ب من الله ومهواه جهنم ومهواه جهنم وبيكس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى و ل ي ب ن ئ المؤمن بلاء أنحسنا إن الله سميع إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهند و كيد الكافرين إلا تستفتح فقد جاء كم ا ل ف َ و إ ل ت ه ه ه و َ ه ه و خ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و ه ه َ ه و ه ه ه َ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه م ه ه ه ه ه ه و ه ه ه ه ه ه و َ ل َ ه ه ه ه ه ه ه ه َ ه ه ه ه ه م ه ه ه ه ه ه ه لو عنه أ ن ت ْ تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شرط الدواب أبعاد الله الذين إن شرط الدواب ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ع ق ل و ن و َ ل َ و ع َ ل م َ ا ل ل ه ف ي ه ِ م خ َ ي ر ا ل أ س م ع ه ُ م و َ ل َ و أ س م َ ع ه ُ م ل ت َ و َ ل و ّ و ه ُ م و َ ع ر ض و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا ا س ت َ ج ي ب و استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما ي ح ك م ا س ت ج ب و لله ولرسول إذا دعكم لما يحيكم و َ ع ل م و ا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه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 ف َ ط َ ف َ ك ُ م ُ ا ل ن َ ا س ف َ أ َ و َ ك ُ م ْ و َ أ َ ي د َ ك ُ م ْ ب ِ ن َ ص ْ ر ِ ه و َ أ َ ي د َ ك ُ م ْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ و َ ر َ ز َْ ك ُ م ْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا تخون الله والرسول وتخونون أماناتكم وتخونون أماناتكم وعلمتم تعلمون و ع ل م و ا أنما أموالكم وأولادكم في. ت ت الله يجعل لكم إن تتق الله يجعل لكم فرطا يجعل لكم فرطا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.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 أساطير إن هذا إلا أساطير الأولين وإبطال اللهم إن كان هذا هو ا ل ح ق من علم فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إ ِْ ت ِ ن َ ا ب ٍ عَذَابٍ أ َ ل ِ ي م وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ و َ أ َ ن ت َ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أ و ل ي ا ه إن أ و ل ء ه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاؤ وتصديه ف ذ و ق العذاب بما كنتم تكفرن إن الذين كفروا موالهم ليصدوا سبيل الله فسيوافقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون إن الذين كفروا يافقون أ م و มาส ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيضقمه جميعا فيجعله في جهنم ه و ل ا ء كهم الخاسرون قل للذين كفروا إياه ن يخف له ما قد سبق وإن يعود فقد َ ض ت سنة الأولي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ا ن ت ه و ا فإن الله بما يعملون تصير وإن تولوا فعلوا ا م أن الله مولك ا م ن ع م ا ل مولى ونعم و َ ع ْ ل َ م ُ و ا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و َ ل ِ ل س و ل و َِ ر َّ س ُ و ل ِ و َ ل ِ ذ ِ ا ل ْ ق ُ ر ْ ب َ ة وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن ك ُ ن ت ُ م آ أ َ م َ ا ن َ إِن ك ُْ ت ُ م ْ أ م َ ا ن َ ب ِ ا ل ل َ ه ِ وَمَا يوم الفرّان يوم الفرّان يوم ا ل ت ق ل ج م ع ا ن إن الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ا ث أ ت العدوة ت ئ ذ بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى و ا ل ر ض ب أسفل منكم ولو توعدتم ل ا خ ت ل ف ت م في الميعاد ولكن ي ب ط ي الله أ م ر ا كان مفعولا ليهلك من هلك ع ب ي ن ه ويحيا من حي ع ب ي ن ه وإم ا ل ل ه ل سميع عليم إذ يريكهم الله في منامك ق ل ي ل ا ولو أراكهم ك ث ي ر ا لفشلتم ولو أراكهم ك ث ي ر ا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم إذا د و ر وإذ يرِكُمُهُم إذ ا ت َ ق ي ت ُ م في أعيُنِكُمْ ق ل ي ل َ ه ويُقلِّلُكُمْ في أعيُنِهِمْ ويُقلِّلُكُمْ في أعيُنِهِمْ ل ِ ي َ ب ِْ ي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا يا ف أ ت ف ث ب و ا إذا لقيتم ف أ ت أ ف ث ب و ا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله وأطيع الله ورسوله ولا تنزعوا ولا تنزعوا فتفشلو ا وتذهب ريحكم ولا تنزعوا ا فتفشلو وتذهب ريحكم واصبروا مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ب ط ر ولا تكونوا ا ل ذ ي ن خرجوا من د ا ر ه م بطرى َ ر أ َ الناس ويصدون، ويصدون عن سبير الله. وَاللَّهُ بِمَا ي َ ع م َ ل و ن َ م ُ ح ِ ي ط و َ إ ذ زَيَّنَ ل َ ه ُ م ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ أ ع ْ م َ ا ل َ ه ُ م ْ وَقَالَ ل ا غ َ ا ل ِ ب ل َ ك ُ م ا ل ْ ي و م َ مِنَ ا ل ن َّ ا س ِ و َ إ ِ ن ّ ي ج َ ع ُ لَكُمْ و َ إ ِ ن ّ ي ج َ ع ُ لَكُمْ فَلَمَّا ت َ ر ى ا ت ا ن ك ص َ عَلَى عِبَيهِ وَقَالَ نَكَ ص َ عَلَى عِبَيهِ وَقَالَ إِنِ ب َ ر ِ ي ء ٌ ي ْ ك ُ م ْ إِن و ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ق ب ا ب ِ إ ذ ي ق و ل ا ل م ن ا ف ق و ن َ و ا ل َّ ذ ي ن َ ف ي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م ن َ ر ض غ ر ه ا ل د ي ن ه م و َ م ن ي ت َ و ك ل ع ل ى ا ل ل ه ف َ إ ِ ن ا ل ل ه ع ز ي ز ح ك ي م و َ ل و ت َ ر ى إ ذ ي ت و ك ل ا ل ذ ي ن ك َ ف ر و ا ا ل م َ ل ا ئ ك َ ة ُ ي ط ر ب و ن َ و ج و ه ه م ي ط ر ب و ن َ و ج و ه َ ه م و َ أ د ب ا ر ه ُ م و َ ذ و ق ا ع ذ ا ب ا ل ح ر ي ق ي ض ط ر ب و ن َ و ج و ه ه م و أ د َ ب ا ر ه ُ م و َ ذ و ق ا ع ذ ا ب ا ل ح ر ي ق َ ل ك ب ِ م ا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 ذلك بأن الله لم يكن غير ا نعمة أنعمها على قوم ذلك بأن الله لم يكن غير ا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى ي غ ي ر ما بأن فسهم وأن الله سميع عليم كذب بآل فرعون كذب بآل فرعون والذين من قدرهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا فرعون وأخرجنا آ لفرعون وكل كانوا ظالمين إن ش ر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت ا منهم ثم ي ن عهدهم ثم ي ن ق ط و ن عهدهم في كل م ر ت ه وهم لا يتقون فإنما تثفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فإنما تثفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإن ف َ ف َ م ن ق َ م خ ِ ي َ ا ن َ ة ف َ ن ب ِ ذ ْ إ ل َ ي ه ِ م ف َ ن ب ِ ذ ل َ ي ْ ه ِ م عَلَى س َ و ا ه ب ِ ن َ ا ل ل َّ ه ل ا ي ُ ح ِ ب ا ل خ ف ا ح َ سبقو ا ن ه م إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم إنهم لا يعجزون وأعدو لهم ما استطعت ومن رباط ا ل خ ي ل ومن رباط ا ل خ ي ل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدكم ب ه ع د و ا ل ل ه و َ ع د ُ و َ ك م ْ و َ آ خ َ ر ي ن َ مِن د ُ و ن ه ِ م ل ا ت َ ع ل َ م و ن َ ه ُ و ا ل ل ه ي َ ع ل م ه ُ م و َ م ا ت ف ق ُ و ا مِن ش َ ي ء ف ي س َ ب ي ل يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن ج ن ح و ا للسلم ف ج ن ح لها وتوكل على الله و إ ن جَنَحُوا ل ِ ل س َّ ل ْ م ِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و َ إ ِ ي ْ ن يُرِيدُ أ َ ن ي َ خ ْ د َ ع ُ ك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ و َ أ َ ن يُرِيدُ أَنْ ي َ خ ْ د َ ع ُ و ك َ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ و ا ل ذ ي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّفَ بين قلوبهم لو أن قَتَمَتِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض جَمِيعًا مَا أ ل ْ ف َ ت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أ َ ل ف َ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ و َ م َ ن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ح َ د ِّ ض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إ ِ ك ُ ص ا ب و ن يغلب م ت ي ن وإيكم منكم م ئ ت ي غ ل ب و ن ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يصدون ا ل ا ن خ ف ص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم م ئ ت ص ا ب ر ة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب و ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان ل ن ب ي ن يكون له أ س ر ا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم ما كان ل ن ب ي أ ن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان ل ن ب ي أ ن يكون له حتى ي ث خ ن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب الله سبق أ م س ك م فيما أخذتم عذاب عظيم ف ك ل و ا مما ظلمتم حلال ط ي ب ا واتقوا الله واتقوا الله إن الله غ ف و ر ا ر ح ي م يا أيها النبي قل ل م ن في أيديكم من ا ل أ س ر ى قل ل ما كن من الأسرار، يعلم الله في قلوبكم خ ي ر ا يقتكم، يقتكم خ ي ر ا مما. ي خ م ك م ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإي يريد خيانتك فقد خال الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإي يريد خيانتك فقد خال الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ب م و ا ل ه م وأنفسهم في سبيل الله والذين آ و ى ونصبو لائك بعضهم أولياء و ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ل َ م ي ُ ه ا ج ر و ا م َ ا ل َ ك ُ م م ن و َ ل ا ي َ ت ه ِ م م ِ ن ش ي ء ح ت َ ى ي ه ا ج ر و ا و َ إ ِ ن ا س ْ ت ن ص َ ر و ك ُ م فِي ا ل د ي ن ف َ ع ل َ ي ك ُ م ا ل ن َّ ص ر إ ل ا ع ل ى ق َ و ْ م ب َ ي ْ ن َ ك م و َ ب َ ي ن َ ه ُ م م ِ ث َ ا ق و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا ت َ ع م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر والذين كفروا بعضهم أولياء ب ع ث إلا تفعلوه تكوا ب ث ن ٌ في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آ و ى ونصروا والذين أوى ونصروا إما أولئك هم المؤمنون حبا لهم نعفرا ورزقا كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا و ج ه َ د و ا معكم فأولئك منكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله